الوحدة الأولى هيا نتعارف الدرس الثاني التعارف استمع إلى الحوار ولاحظ محتواه. مرحبا أنا طالب اسمي أحمد ما اسمك؟ مرحبا بك أنا طالبة اسمي زينب أنا من أنقرة ومن أين أنت؟ وأنا من إسطنبول تشرفت فرصة سعيدة